وََّ زِعاتِ غَرقَ وَن إا شِقاتَِ شْقَا وَالسَّابِقاتِ سَبقَام فَسَّابِقاتِ سَبقَا, سبقاً فَالمُدَِّراتِ أَمرَاب وَالسَّابِحاتِ سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الخافرة اِذَاكُمْ مَا يضامَنَ فِرَم قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَةٌ خَاسِرَة فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَخَجَتٌ فَإِذَا هُمْ فَإِذَا هم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلهى تَخَشَّفَ رَأَى الآيَةَ الكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَأَحْشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ فَآخَذَهُ اللَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللَّهُ طوبى مكرم الحمد لله رب العالمين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 اكذب وعصا ثم ادبر يسعى فحشر فنادا فحشر فنادا فقل انا ربكم الا والله فاخذه الله نكالا الاخرة والاولى ان في ذلك عبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم السماء غناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها والأرض كَدَحَا اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارسها والجبال ارسها متعا لنكم ولان امكم جاءت الطا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ مَسْعَى وَبُرْزَةُ جَهَنَّمَ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ, الدنيا وأثر الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ نجى حي مال يرمؤا وان من خوف مقام ربه ونهن نفسان الهوى ونهن نفسان الهوى فإن الجنة هي يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا